وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون إن الذين كفروا سواء عليهم أأنفروا واتهم ام لم تنذرهم لا يؤمنون ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى ابصارهم وعلى ابصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم ومن الناس من يقول آمنا بالله من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وماهم وما هم بمؤمنين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 ولكن لا يعلمون وإذا لق الذين آمنوا قالوا آمننا وإذا خلو إلى شيء قيلهم قالوا قالوا إن معكم إنما إن ما نحن مستهزئون؟ الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم ويمدهم في طغيانهم يعمهُن أولئك الذين اشتروا الضلالَ بالهداه.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 صُمْ بُكْمُنْ عُمْيٌ فَهُمْ لَا يَرْجِعُونَ أَوْكَ صَيْبٌ مِنَ السَّمَاءِ فِيهِ ظُلُمَاتُ وَرَعْدٌ وَبَرْطُ يَجْعَلُونَ أَصَابِعَهُمْ فِي أَذَانِهِمْ مِنَ الصَّوَاعِقَةِ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 الذي جعل لكم الأرض فراشاً والسماء أبناً وأنزل من السماء ما فأخرج به فأخرج به من الثمرات رزقا لكم. الا تْجْعَلُونَ لِلَّهِ أَنْدَادًا وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ وَإِنْ كُنْتُمْ فِي رَيْبٍ مِمَّا نَزَّلْنَا فَأَذِنُوا لَنَا فِي رَيْبٍ مِمَّا نزلنا على فَأْتُوا بِصُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَدَعُوا شُهَدَاءَكُمْ وَدَعُوا شُهَدَاءَكُمْ مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ فإن لم تفعلوا ولم تفعلوا فاتقنوا فاتقنوا ر التي وقودها الناس والحجارة وعدت للكافرين وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم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 إن الله لا يستحي أي يضرب مثلا مثلا ما بعوضة فما فوقها فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فَيَقُولُونَ مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ فَيَقُولُونَ مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَذَا مَثَلًا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 مَيْ يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ سَبْحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ أَكُلَهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم, إن كنتم صادقين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 وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ تَسْجُدُ لِأَدَمٍ فَسَجَدُوا إلَّا إبليس إلَّا إبليس أَبَى وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ وقلنا يا آدم أكن أنت وزوجك الجنة وكل منها رغدا حيف شئت ما ولا تقربا ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين فأزل لهما الشيطان عنها فأخرجهما مما فأخرجهما مما كان فيه وقلناه بق بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين فتلقى آدم من ربي كلمات كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم قل نهبق منها جميعا فإنما يأتي فَمَنِ اتَّبَعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا أُولَئِكَ أُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هم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 وَآمِنُوا بِمَا أُنْزِلَ تَصْدِقًا لِمَا مَعَكُمْ وَلَا تَكُونُوا أَوَّلَ كَافِرٍ بِهِ وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي فَمَن يُؤْمِن فَقَلِيلًا وَإِيَّاكَ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 ها لكبيرة إلا على الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاك ربهم وأنهم إليه راجعون يا بني إسرائيل أَقُول لِعَمَّتِي الَّتِي أَنْعَمْتُ عَلَيْكُمْ وَأَنِّي فَضَّلْتُكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ وَاتَّقُوا يَوْمَ الَّذِي تَجْزِي نَفْسٌ عَنْ نَفْسٍ شَيْئًا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 ولا هم ينصرون وإذ نجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلك بلاء أمر ربكم عظيم وإذ فرقنا بكم البحر فأجيناكم فأجيناكم وأغرقنا آلاف فرعون أغرقنا آل فرعون وأنتم تنظرون وإذ وعدنا موسى أربعين ليلة ثم اتخذتم ثُمَّ تَخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِنْ بَعْدِهِ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ ثُمَّ عَفَوْنَا عَنْكُمْ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ وإذ آتينا موسى الكتاب والفرطان لعلكم تهتدون وإذ قال موسى لقومه يا قوم إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم بِتَّخَافُونَ الْعِجْلَ فَتُوبُوا إِلَى بَارِئِكُمْ فَتُوبُوا إِلَى بَارِئِكُمْ فَقَتْلُهُ أَنفُسَكُمْ فَقَتْلُهُ أَنفُسَكُمْ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ عِندَ بَارِئِكُمْ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 فأخذتكم الصاعقة وأنتم تظنون ثم بعثناكم من بعد موتكم ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكون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 وَإِذْ قُلْ لَدَخَلُوا هَذِهِ الْقَرِيَةَ فَكُلُوا مِنْهَا حَيْفُ شَيْءٌ رَغْدٌ وَدَخَلُوا الْبَابَ سُجَّدُوا وَقُولُوا حِطَّةٌ نَغْفِرْ لَكُمْ نغفر لَكُمْ خَطَايَاكُمْ وَسَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم فأنزلنا على الذين ظلموا رجzem من السماء رجzem من السماء بما كانوا يفسقون وَإِذِ اسْتَسْقَى مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ فَقُلْنَا اضْرِب بِّعَصَاكَ الْحَجَرَ فَانفَجَرَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا قَدْ عَلِمَ كُلُّ أُنَاسٍ مَّشْرَبَهُمْ قُلُوا اشْرَبُوا مِن اللَّهِ وَلَا تَعْثَوْا فِي الأرض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 من بقرها وقثاها وفمها وعدسها وعدسها وبصرها قال أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير إهبطوا من صرفا فإن لكم ما سألتم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 نبجين بغير الحق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى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 وإذ أخذنا بيثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما أتيناكم خذوا ما أتيناكم بقوته وذكروه وذكروه ما فيه لعلكم تتقون ثم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 قال دع لنا ربك يبين لنا ما لونها قال إنه يقول إنها بقرة إنها بقرة صفراء فاقع اللونها فاقع لونها تسر الناظرين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 افَتَقْمَعُونَ أَن يُؤْمِنُوا لَكُمْ وَقَدْ كَانَ فَرِيقٌ مِنْهُمْ يَسْمَعُونَ كَلَامَ اللَّهِ وَقَدْ كَانَ فَرِيقٌ مِنْهُمْ يَسْمَعُونَ كلام الله ثُمَّ يحرفونه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 ويل الذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون ثم يقولون هذا من عهد الله ليشتهو به, ليشتروا به ثمنا قليلا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 وأحاقت به خطيئته فأولئك فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون والذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك أُولَئِكَ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهِ وبالوالدين إحسانا وذي القربى واليتامى, واليتامى والمساكين وقولوا للناس حسنا وأقيم الصلاة وآت الزكاة ثم توليتم إلا قليلا إلا قليلا منكم وأتتم عرضون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 ثم أقرتم وأنتم تشهدون ثم أنتم هؤلاء يتقون أنفسكم وتخرجون وتخرجون فريقا منكم من ديارهم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 ولقد آتينا موسى الكتاب وقفينا من بعده برسل وآتينا عيسى بن مريم البينات وأيدناه بروح القدس أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم إستكبرتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون وقالوا قلوبنا غل بل لعنهم الله بكفرهم فقليلا ما يؤمنون ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق مصدق لما معهم وكانوا من قبل يستفتحون يستفتحون على الذين فَلَمَّا فلما جاءهم كما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين بئس ما اشتروا به أنفسهم أن يكفروا, أن يكفروا بما أنزل الله بغيا أن ينزل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 قل فلم تقتلون أنبياء الله من قبل إن كنتم مُؤمِنين ولقد جاءكم موسى بالبينات ثم اتخذتم العجل ثمّ تَخَذَّتُمُ الْعِجْلَ مِنْ بَعْدِهِ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ وَإِذْ أَخَذْنَا مِثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الْقُرْآنَ خَذُوا مَا أَتَيْنَاكُم بِقُوَّتِهِ وَاسْمَعُوا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 قل من كان عدو الله وجبريل نزل فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى وَهُدًى وَبُشْرَى لِلْمُؤْمِنِينَ مَنْ كَانَ عَدُوًّا لِلَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ, وملائكته وَرُسُلِهِ وَجِبْرِيلَ وَمِيكَائِيلَ فَإِنَّ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 نبذه فريق منهم، بل أكثرهم لا يؤمنون، وَلَمَّا جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِنْ عِندِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ مصدق لما معهم نَبَذَ بدف ريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله ورأى ظهورهم وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون. تبعوا ما تتل الشياطين على ملك سليمان، وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا. يعلمون الناس السحر وما أزل وما على الملكين بباب لهاوت وماهوت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكف. فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْأَى وَزَوْجِهِ وَمَا هُوَ بِضَارِرٍ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا, إلا بِإِذْنِ اللَّهِ ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشترىه ماله في الآخرة ماله في الآخرة من خلقه ولبئس ما شر به أنفسهم ولو كانوا يعلمون ولو أنهم آمنوا واتقوا لمثوبة لمثوبة من عند الله خير لو كانوا يعلمون يا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللكافرين عذاب أليم ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين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 فقد ظل سواء السبيل ود كافر من أهل الكتاب لو يردونكم لو يردونكم من بعد إيمانكم كفار حسدا حسدا من عباده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 وأقيم الصلاة وآت الزكاة وما تقدموا لأمفسكم من خير تجدوه تجدوه عند الله إن الله بما تعملون بصير وقالوا لي يدخل الجنة إلا من كانهودا إلا من كانهودا أو نصارى تلك أمان يوم قل هاتوا برغانكم إن كنتم صادقين بلى بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجر عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون وقالت اليهود ليست النصارى على شيء وقالت وقالت النصارى ليست اليهود على شيء وهم, وهم يتلون الكتاب كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم فالله يحكم بينهم يوم القيامة يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون ومن أظلم من من عما سجد الله أي ذكر فيه اسمه وسعى في خرابها أولئك ما كان لهم أن يدخلوها أن يدخلوها إلا خائفين لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة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 تشابهت قلوبهم قد بينا الآيات لقوم يقون إن أرسلناك بالحق بشيرا بشيرا ونذيرا إن ورسلناك بالحق بشيرا ونذيرا ولا تسأل عن أصحاب الجحيم ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى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 ولئن اتبعت اهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله مالك من الله من ولي ولا نصير الذين آتيناه الكتاب يتعلونه حق لاوتي أولئك يؤمنون به وَمَن يَكْفُرْ بِهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأنني فضلتكم على العالمين.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 ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا وبعف فيهم رسولا ربنا وبعث فيهم رسول منهم يتلوا عليهم آياتك يتلوا عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم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 وإنه في الآخرة لمن الصالحين إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين وغصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بنيه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 قُلْ بَلِ الْمِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ قُلُوهُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْنَا وَمَا أنزل إلينا وَمَا عيل و إسحاق ويعقوب والأسباط وما وما أوتى موسى وعيسى وما أوتى النبئون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون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 وهو ربنا وربكم ولنا أعمالنا ولكم أعمالكم ونحن له مخلصون أَمْ تَقُولُونَ إِنَّ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَالْأَسْبَاقَ كَانُوا هُودًا أَوْ نَصَارًا قُلْ أَأَنتُمْ أَعْلَمُ أَمِ اللَّهِ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 قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. وكذلك جعلناكم أمّة وسقل لتكونوا شهداء لتكونوا شهداء أعل الناس ويكونوا رسول عليكم شهيدا وما جعل القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم إلا لنعلم من يتبع رسول من من ينقلب على عقبيه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 قد نرى تقلب وجهك في السماء، فلنُوَلِّنَك قِبلَة تَرْضَى فَوَلِّ وَجْهَك شَقْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوْجُوهَكُمْ شَقْرًا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 ولئن تبعت أهواءهم من بعد ما جاءك ولئن تبعت أهواءهم من بعد ما العلم إنك إذا لمن الضالين الذين آتينهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم وإن فريق منهم لا يكتمون الحق لا يكتمون الحق وهم يعلمون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 ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره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 فذكروني أذكركم فذكروني أذكركم وشكرولي ولا تكحرون يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة. إن الله مع الصابرين، ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات، ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات، بل أحياء.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 الذين إِذَا اصابتهم مصيبه قالوا قالوا ان لله قالوا عليهم صلوات من ربهم ورحمة هم المهتدون إن الصفاء والموت من شعائر الله.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 والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك, أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا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 والملائكة والناس أجمعين خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون وإلهكم إله واحد لا لا إله إلا هو الرحمن فِي الرحمن الرحيم إن في خلق السماوات والأرض وخلق الليل والنهار وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَالْفُلْكِ الَّتِي تَجْرِي فِي الْبَحْرِ بِمَا يَنْفَعُ النَّاسَ وَمَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَمَا أَنْزَلَ اللَّهُ مِنَ السَّمَاءِ مِنْ مَاءٍ فَأَحْيَا بِهِ أحيى به الأرض بعد موتها، وبث فيها من كل دابة، وتصريف الرياح والسحاب المسخض والسحاب المسخر بين السماء والأرض. بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة أن القوة لله جميع وأن الله شديد العذاب إذ تبرأ الذين تتبعوا من الذين تتبعوا ورأوا العذاب ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم, فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم خارجين من النار يا أيها الناس كلوا, كلوا مما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا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 ومثل الذين كفوا كمثل الذي ينعق بما لا يسمع كمثل الذي ينعق بما لا يسمع إلا دعاء ونداء صم بكم عميا فهم لا يعقلون.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 وقال مِنَ من الكتاب ويشترون به ثمنا قليلا أولئك, أولئك ما يأكلون في بطونهم إلا النار ولا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى والعذاب بالمغفرة فما أصبرهم على النار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 واليتامى والمساكين وبنى السبيل والسائلين وفي الرقاب, وفي الرقاب وأقام الصلاة وآت الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا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 ولكم في القصاص حياة يا أول الألباب لعلكم لعلكم تتتقون كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيراً الوصية غيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين فمن بدله بعد ما سمعه فإنما إثمه فإنما ما إثمه على الذين يبدلونه إن الله سميع عليم فمن خاف من مص جَنَفًا أو إثم فأصلح بينهم فأصلح بينهم فلا إثم عليه İnna Allāhā ғafūr wa Ya Ya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 شهر رمضان شهر رمضان الذي أُنزل فيه القرآن الذي أُنزل فيه القرآن هدى للناس هدى للناس وبينات الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا أو على سفر فعده من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر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 علم الله أنكم كنتم تخطئون أنفسكم فتاب عليكم فَتَابَ عليكم وعفى عنكم فالآن باشئون وبتقوا ما كتب الله لكم. وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَدُ ثم أتم الصيام إلى الليل وَلَا تُبَاشِرُونَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ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 أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم بالإثم وأنتم تعلمون يسألونك عن الأهل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 إن الله غفور رحيم وقاتلهم حتى لا تكون فتنة حتى لا تكون فتنته ويكون الدين لله فإن تهوا فلا عدوان إلا على الظالمين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 ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام واتقوا الله واعلموا أن الله شديد العقاب الحج أشوم معلومات, الحج أشهر معلومات فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلَا رَفَثَ, فلا رفث وَلَا فُسُوْقَ وَلَا جِذَالَ فِي الْحَجِّ وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ يَعْلَمْهُ اللَّهِ وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ اتَّقَوَا وَاتَّقُونِ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم فإذا أفضت من عرفات فذكر الله فذكر الله عند المشعر الحرام وَذَكُونَهُ كَمَا هَدَاهُ وَإِن كُنْتُمْ مِن قَبْلِهِ وَإِن من قبله لَمِنَ ثُمَّ أَفِضُوا مِن أثأفظ الناس واستغفر الله إن الله غفور رحيم فإذا قضيتم مناسككم فذكر الله, الله كذكركم آبائكم أو أشد ذكرا فمن الناس من يقول ربنا آتنا من يقول ربنا آتنا في الدنيا وماله في الآخرة من خلق ومنهم من يقول ربنا أتينا في الدنيا حسنة ربنا أتينا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذابا أولئك لهم نصيب مما كسبوا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 والله رؤوف بالعباد يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين فَإِن زَلَلْتُمْ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْكُمُ الْبَيِّنَاتُ فَاعْلَمُوا فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ هَلْ يَنظُرُونَ إِلَّا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 وَمَن يُبَدِّلْ نِعْمَةَ اللَّهِ مِن بَعْدِ مَا جَاءَتْهُ فَإِنَّ اللَّهَ فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ زُجِّنَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا وَيَسْخَرُونَ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 فبعث الله نبيين مبشرين ومذرين، وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس، ليحكم بين الناس فيما اختلافوا فيه. وَمَقْتَلَفَ فَفِيهِ إلَّا الَّذِينَ أُوتُوهُ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمْ إلَّا الَّذِينَ أُوتُوهُ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيْنَاتُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ فَهَدَى اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا لِمَا اخْتَلَفُوا فِيهِ مِنَ الْحَقِّ بِإِذْنِهِ وَاللَّهُ يَهْدِي مَن يَشَاءُ إلَى صِرَاطٍ إلَى صراط مستقيم أم حسبتم ان تدخلوا الجنة ولم ما ياتكم ولم ما ياتكم مثل الذين خلو من قبلكم مستهم الباساء والضراء وزلزلوا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 قل ما أنفقتم من خير فللوالدين, فللوالدين والأقربين واليتامى والمساكين وبن السبيل وما تفعلوا من خير فإن الله به عليم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 أكبر عند الله والفتنة أكبر من القتل ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا. ومن يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون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 يسألونك عن الخمر والمسير قل فيهما إثم كبير فيهما إثم كبير ومنافع ومنافع للناس وإثمه ما أكبر من نفعهما.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 والغفرة بإذن ويبيّن آيات للناس لعلهم يتذكرون ويسألونك عن المحيط كله وأذن فاعتزل النساء فاعتزلوا النساء في المحيط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 فَاتَّقُوا حَرَّ فِكُمْ إِنْ نَشِئْتُمْ وَقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ مُلَاقُوهُ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ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 وَإِنَّ عَزَمُوا طَرِيقًا لَّقَفْ إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ فَلَا تَقْرَبْنَ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَن يكتمن مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إن كنا يؤمن بالله إن كنا يؤمن بالله واليوم الآخر وبعولتنا أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن برجة والله عزيز حكيم الطلاق مرتان الطلاق مرتان فإن ساكن بمعروف أو تسريح بإحسان الطلاق مرتان فإن ساكن بمعروف أو تسريح بإحسان ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتمه شيئا إلا أي يخافا ألا يقيم إلا أي خاف ألا يقيما حدود الله فإن خفتم ألا يقي ما حدود الله فلا جناح عليهما فلا جناح عليهما في مفتدت به تلك حدود الله تلك حدود الله فلا تعتدوها وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ, فأولئك هُمُ الظَّالِمُونَ فَإِن فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ مِن بَعْدُ حَتَّى تَنكِحَ حَزُوجًا غَيْرَهُ فَإِن قُلْ قَفَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمْ أَن يَتَرَّجَّعَا إِنْ ظَنَّا أَن يَقْضِيَ مَا حُدَّ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِمَعْرُوفٍ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 وَمَا أَنزَلَ عَلَيْكُمْ مِنَ الْكِتَابِ وَالْحِكْمَةِ يَعِظُكُمْ بِهِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاتَّقُواهُ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ وَإِذَا طَلَقَتُنَّ سَأَفْبَلَقْنَا أَجْلَهُنَّ فَلَا تَعْبُلُهُنَّ أَيِّنَكِ إِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضَوْا إِذَا تَرَاضَوْا بَيْنَهُمْ بِالْمَعْرُوفِ ذلك يوعظ به من كان منكم يؤمن بالله واليوم الآخر ذلك أزكى لكم وأطهر والله يعلم وأنتم لا تعلمون والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين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 ولا مولود لَهُ بولدي وعلى الوارث مثل ذلك فإن أراد فصال فَإِنْ أراد فصالاً عن تراضٍ منهما وتشاؤ وتشاورين فلا جناح عليهما وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَغْفِرُوا لِأَوْلَادِكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُم مَّا آتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ واتقوا الله واعلموا واعلموا ان الله بما تعملون بصير والذين يتوفون منكم ويذرون ازواجا يتربصن يتربصن بانفسهن اربعه اشهر وعشرا فإذا بلغنا أجلهن فلاجناح عليكم فلاجناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن بالمعروف والله بما تعملون خبيث ولا جناح عليكم فيما عرضت به من خطبة من خطبة النساء أو اكنتم أَوْ اكننتم في انفسكم علما الله انكم ستذكرونهم ولكن لا تواعدونهم سرا سرا الا أن تقولوا قولا معروفا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 لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسهن ما لم تمسهن أو تفرض لهن فريضة ومطيعون على الموسع قدره وعلى المقتير قدره وعلى المقتير قدره متاع بالمعروف حقا على المحسنين وإن طلقتهن من قبل أن تمسهن وَقَضَى فَرَضٌ لَهُم فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ إِلَّا أَنْ يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ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 حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قالتين فإن خفتم فرجالا أو ركبانا فإذا أمنتم فاذكروا الله كما علمكم فاذكروا الله كما علمكن ما لم تكونوا تعلمون والذين يتوّفون منكم ويذون أزواجهم وصية وصية لأزواجهم متى عن إلى الحول غير إخراج فإن خرجنا فلا جناح عليكم فَلَا جناح عليكم فيما فعلنا فيه ألفسين فلا جناح عليكم فيما فعلنا فيه ألفسين من معروف والله عزيز حكيم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 وَهُمْ أُنُوفٌ حَذَرَ الْمَوْتِ فَقَالَ لَهُمُ اللَّهُ مُوتٌ فَقَالَ لَهُمُ اللَّهُ مُوتٌ ثُمَّ أَحْيَاهُمْ إِنَّ اللَّهَ لَذُو فَضْلٍ عَلَى النَّاسِ ولكن أكثر الناس لا يشكرون وقاتلوا في سبيل الله واعلموا واعلموا أن الله سميع عليم من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة والله يقبض ويبسط وإليه ترجعون ألم تر إلى الملأ من بني إسرائيل من بني إسرائيل من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 وَقَدَ أُخْرِجْنَا مِنْ دِيَارِنَا وَأَبْنَاائِنَا فَلَمَّا كُتِبَ عَلَيْهِمُ الْقِتَالُ تَوَلَّوْا تَوَلَّوْا إِلَّا قَلِيلًا مِنْهُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالظَّالِمِينَ وقال لهم نبيهم إن الله إن الله قد بعث لكم قالوا تملك قالوا أن يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه ولم يؤت ساتا من المال قال إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسططا في العلم والجسم والله يؤتي ملكه من يشاء والله واسع عليم وقال لهم نبيهم إن آية ملكه أي يأتيكم أي يأتيكم تابوتو فيه سكينة فيه سكينة من ربك وبقية, وبقية من ما ترك آل موسى وآل هارون وآل هارون تحمله الملائكة إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين فلم فَقَالَ فَالُوا بِالْجُنُودِ قَالَ إِنَّ اللَّهَ مُبَتَّلِيْكُمْ قَالَ إِنَّ اللَّهَ مُبَتَّلِيْكُمْ بِنَهْرٍ فَمَنْ شَرَبَ مِنْهُ فَلَيْسَ مِنِّي وَمَنْ لَمْ يُطْعَمْهُ فَإِنَّهُ مِنِّي إِلَّا إلا من اغتر فغرفة بيده فشربوا منه إلا قليلا منهم فلما جاوزه هو والذين آمنوا معه قالوا قالوا لا قاقة لنا اليوم بجانوت وجنوده قال الذين يظنون أنهم ملاقوا الله. قال الذين يظنون أنهم ملاك الله. كم من فئة قليلة غلبت فئة كفيرة. وَلَبَتْ في أدن كفيرة بإذن الله والله مع الصابرين ولما برزوا لجالوت وجنوده قالوا قالوا ربنا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 ورفع بعضهم درجات، وآتينا عيسى بن موعمل بينات، وأيده به روح القدس، ولو شاء الله مقتتلا الذين من بعدهم من بعد. من بعد ما جاءتهم البينات ولكن اختلفوا, ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من كفر ولو شاء الله مقتتلوا ولكن من بعد ما ولكن الله يفعل ما يريد يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا, خلة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون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 فَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقالا فصام لها والله سميع عليم الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور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 وهي خاوية على عروشها قال ان لا يحيي هذه قال ان لا يحيي الله بعد موتها فأماته الله مئة عام ثم بعثه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 وانظر الى العظام كيف ننشزها ثم نكسوها لحما فلمما تبين له قالا اعلم قال اعلم ان الله على كل شيء قدير وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أرِنِي كَيْفَ تُحِيِّ الْمَوْتَى قَالَ أَوَلَمْ تُؤْمِنُ قَالَ بَلَى وَلَكِنْ لِيَقْمَ إِنَّ قَلْبِي قَالَ فَخُذْ أَرْبَعَةً مِنَ الطَّيْرِ فَصُرْهُنَّ إلَيْكَ ثُمَّ ما جعل على كل جبل منه جزءا، ثم دعهن يأتينك سعيا، وأعلم أن الله عزيز حكيم. مثَل الذين يُنفقون أموالهم في سبيل الله كمثَل حبة. كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة مئة حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم الذين أنفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى لهم, لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم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 يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى كالذي يُنفق ما له الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر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 والله لا يهدي القوم الكافرين ومثل الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله ابتغاء ربات الله وتثبيت وتثبيت من أنفسهم كمثل جنة كمثل جنة بر أصابها وابل أصابها وابل فآتت أكلها ضعفين فإن لم يصبها وابل فقل والله بما تعملون بصير أيود أحدكم أم تكون له جنة من نخيل وأعنب وأعنب تجري من تحتها الأنهار لَهُ فِيهَا له فيها من كل الثمرات وأصابه الكبر وأصابه الكبر وله ذرية ضعفاء فأصابها إعصار فيه نار فاحترقت كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون يا ايها الذين امنوا انفقوا من طيبات ما كسبتم ومن ما اخرجنا لكم من الارض ولا تيمموا القبيث من تنفقون ولست ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه واعلموا أن الله غني حميد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 أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه وما للظالمين من مِنْ إن تبدوا الصدقات فنعم ما هيه وَإِن تُخْفُوهَا وَتُؤْتُهَا الْفُقَّارَ وَإِنْ تُخْفُوهَا وَتُؤْتُهَا الْفُقَّارَ أَفَهُوَقِيرٌ لَكُمْ وَيُكَفِّهُ عَنْكُمْ مِنْ سَيَّأَتِكُمْ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ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 لا يستطيعون ضربا في الأرض يحسبهم الجاهل يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف تعرفهم بصيماهم لا يسألون الناس الحفا وما تنفقوا من خير فإن الله به عليم الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار بالليل والنهار سرا وعلانية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 ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِ فَانتَهَى فَإِنَّ تَائِبِينَ اللَّهُ فَلَهُ مَا سَلَفَ فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُمْ إِلَى اللَّهِ وَمَن عَادَ فَأُنَائِكَ أَصْحَابُنَا اللَّهُ الرِّبَا وَيُرْبِي الصدقات والله لا يحب كل كفار أثيم إن من الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأقاموا الصلاة وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة لهم أجرهم لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ اتَّقوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَاءٍ كُنْتُمْ ودعوا ما بقي من الربى إن كنتم مؤمنين فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله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 وَاتَقُوا يَوْمَ تُرْجَعُنَّ فِيهِ إلَى اللَّهِ ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُغْلَبُونَ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَتُمْ إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه وليكتب بينكم كاتب بالعدل ولا يأب كاتب أن يكتب كما علمه الله فَلْيَكْتُبْ وَلْيُمْلِلِ النَّبِيُّ عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِينًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمِلَّهُ وَفَلْيُمْلِ الْوَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُوْنَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِنْ مَنْ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 إلا أم تكون تجارة حاضرة تديرونها تديرونها بينكم فليس عليكم جناح أن لا تكتبوها وأشهد إذا تبايعتم ولا يضار رقيب ولا شهيد وإن تفعلوا فانه فسوق بكم واتقوا الله واتقوا الله ويعلمكم الله والله بكل شيء عليم وإن كنتم على سفر ولم تجدوا, ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة فإن أمن بعضكم بعضا فليؤدي الذي ائت من أمانته وَاللَّيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا تَكْتُمُ الشَّهَادَةَ وَمَن يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ أَثَمُّ قَلْبُهُ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ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 رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِن نَّسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا رَبَّنَا وَلَا تَحْمِلْ عَلَيْنَا إِصْرًا كَمَا حَمَلْتَهُ عَلَى الَّذِينَ مِن قبلنا